موقع رياض القرآن يقدم أعود بالله من الشيطان الرجيم. وما كان ربك مهلك القراء حتى يبعث في أمها رسولا حتى يبعث في أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا وما كنا مهلك القراء إلا وأهلها ظالمون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 أفمه وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعنا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.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 فَذَرْنَا الرَّاءَ إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنبياء يومئذ فهم لا يتسألون فأم ما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره ما كان لهم الخيره سبحان الله سبحان الله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 وله الحكم وإليه ترجعون